وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمُنُّ نَّهُمْ وَلَا أَمُرُنَّهُمْ فَلَا يَبْتَكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرُنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غرورا أولا كما مؤوهُ جهَّم وَلا يجدون عنها محيصة والذين آمنوا وَعمل الصالحات سنُ دخِلهم جَّات تجر منِ تحت الأنهار خالدين فيها أبداقالالدين فيها أبدا وعدد الله حقاء